إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق قلم ما جاءهم فهم في أمر مريج أَفَلَمْ يَظْرُووا إلَى السَّمَايِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَلِينَاهَا وَزَيِّنَّاها وَمَا لَهَا مِنْ فُوْجٍ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 119. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود 110. وعاد وفرعون وإخوان لوط 111. وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد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 مَن للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قريمه ربنا ما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 تذكر بالقرآن من يخاف عيد.